أتقعد أتقعد للأبطال رص صفوفهم وللقدس من أيد المغيرين حرروا أتقعد للأسبال داو وجراحهم ولا جثث الأطفال لفوا ودهروا فأين بن الإسلام إذ حمى الوضع؟ هل استجابوا للإله وشمروا وعيدك يا عسامة من تنادي ومن تبغيه ينفر للجهاد أتبغي حاكما يقضي الليالي مع القينات في حمر النوادي قام الدوله الاسلاميه وقام الدوله الاسلاميه بشركم والله يا اخواني بشراكم والله يا اخواني واميرانا يا البغدادي وأميرة نايا البغدادي القلب يا شيخناوية القلب يا شيخناوية يفداك نفسي ومالي يفداك نفسي ومالي من مكه وطيبا جينا من مكه وطيبا جينا جيناك نباي على الميت ناك نبايع على الموت ولا الرماد نرجعها ولا الرماد نرجعها وديار والله فيها بطال وديار والله فيها بطال وسود الدول سلاميه وسود الدول سلاميه قوموا يا بطال ابو يا ابو تن بن روح حب الوعيه نبغى نروح حب الوعيه بقوبه الأزي يوم الخير بقوبه العز الخير الصحوه في كذا بحنا الصحوه في كذا بحنا رضى فيك دايم غير رضى فيك دايم غير والخيانه عرفناه اهل الخيانه عرفناه حلو جت نزيلات فيك حلو جت أبيكين أبو عمار مسر على بطاط أبو عمار مسر على بطاط والغيل ربيك لا تشكين. غير ربي كلا تشكين الله أكبر حين الزّ الله أكبر حين الزّ عبد الله من خلاني وبو عبد الله من خلاني رح للجهاد وخلاني رح للجهاد وخلاني رح للجهاد وخلاني رح للجهاد وخلاني. وخلاني. وخلاني من يوم ربي هداني من يوم ربي هداني من يوم ربي هداني من يوم ربي هداني حب الجهاد سكن قلبي حب الجهاد سكن قلبي حب الجهاد سكن قلبي حب الجهاد سكن قلبي يا بوسنليل بربليما يا بوسنليل بربليما يا بوسنليل بربليما بوسنليل بربليما فاتحين إن شاء الله روما فاتحين ان شاء الله روما فاتحين ان شاء الله روما فاتحين ان شاء الله روما يا روما حنا جيناك يا ومهنا جيناكي يا ومهنا جيناكي يا ومهنا جيناكي بالكلش والله جيناكي بالكلش والله جيناكي ويا وسام لو ما انت راسي يا وسام لو ما انت راسي ما سموك ذيب الرواس ما سموك ذيب الرواس تكبير تكبير تكبير <ت Giulia>